بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمر الكلام على مشروعية صلاة العيد وأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وأن صلاتي العيدين يقعاني شكرا لله تبارك وتعالى هذه بعد اتمام الصيام صيام رمضان وهذه بعد القيام بهذه الأعمال الصالحة في العشر وأعظم ذلك الحج ذكرنا أن الصلاة تكون قبل الخطبة هذه المسائل التي ذكرناها بقي هل حضور الخطبة يجب على الناس عرفنا أن الذين قدموا الخطبة علل ذلك بأن من فعلهم بني أمية لأن الناس كانوا لا يمكثون للسماع منهم ولكن هل الحضور للخطبة واجب أو لا يجب في صلاة الجمعة الجمعة الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله وهذا يشمل الخطبة والصلاة ولا شك أن النداء الذي أمر الناس بالسعي عند سماعه إذا نودي للصلاة والنداء النداء الثاني فصلاة العيد ليست كذلك من جهة سماع أو حضور الخطبة ذكرنا أن الإنسان إذا حضر الخطبة يجب عليه أن ينصت، ولكن لا يجب عليه الحضور لحديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب إذ عند أبي داوود والنساء وبماجه بإسناد صحيح هذا نص في هذا الموضوع من أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب لكن يحسن أن يجلس الإنسان ليسمع المواعظ والذكر وهذا لا يدل على أن على أن الخطبة في صلاة العيد أن الناس يخيرون يصلون بخطبة أو من غير خطبة، فالأقرب الله تعالى أعلم أن الخطبة في صلاة العيد واجبة. في هذا المجمع خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه تركها، ولكنه خير الناس في الحضور وعدمه. ومن المسائل أيضا المتعلقة بصلاة العيد. من فاتته الصلاة العيد هل يقضي الصلاة أو أنها لا تقضى وإذا قضاها كيف تقضى هل تقضى بصفتها أو تقضى بصلاة ركعتين كما يصلي الإنسان النافلة فمن أهل العلم أن يقول يسم أن تقضى على صفتها ويمكن أن يستدل على مشروعية القضاء ببعض ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصح عنهم في هذا الباب فبن مسعود رضي الله عنه كما أخرج عبد الرزاق وبن أبي شيبة عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعة أربع ركعات وهذا صحاها الحافظ بن حجر ومثل هذا قد يقال إنه لا يقال من جهة الرأي فليصلي أربع والإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ثم أورد أورد أثرا أو حديثا معلقا قال وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم يعني صلى بنفس صلاة صفة صلاة العيد بنفس الصفة وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله كان يرى أنها لا تقضى لأنها صلاة شرعت بصفة معينة في مجمع الناس الكبير وأن من فاتته فإنها مع أنه يميل إلى أنها واجبة صلاة العيد واجبة على الأعيان ومع ذلك يرى أنها لا تقضى فمن قضاها فله أسوة بهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم صلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو برد بن نيار خالوا البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك يقول عن البراء ابن عازب وهو أبو عمر أو أبو عمارة الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأخرت وفاته إلى زمن مصعب ابن الزبير رحمه الله يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وهذا يقرر ما دل عليه الحديث الأول من مشروعية الخطبة وأنها تكون بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا صلى نسكنا والنسك النسيكه يقال تقل الذبيحة التي تذبح على سبيل التقرب إلى الله عز وجل كالضحية والهدي وقد يطلق على ما يذبح من القرابين بمكة من الهدي وقد يطلق بإطلاقا أوسع من ذلك كله فيكون فيراد به العبادة قال فلان يعني عابد والتنسك هو التعبد وقد يطلق على بعض العبادات كالحج مثلا وأعمال الحج يقال المناسك وأحكام المناسك فهذه كلها اطلاقات للنسك منها ما هو واسع يطلق على العبادة ومنها ما هو دونه كالحج وأعمال الحج ومنها ما هو دونه على ما يذبح من القرابين ومنها ما هو دونه على ما يذبح من القرابين بمكة فهذا كله يقال له النسك يقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك لاحظ ذكر أمرين صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد صل... فقد أصاب النسوك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له نسك قبل الصلاة يحتمل أن يكون نسك قبل الصلاة يعني قبل فعل الصلاة لأنه قال من صلى صلاتنا ومن نسأك قبل الصلاة يعني قبل فعلها نعم ويحتمل أن يكون المراد قبل وقتها في فرق لما في فرق في فرق الآن لو أنهم صلوا العيد الساعة الثامنة صباحا الذي ذبح الساعة السابعة والنصف هل يكون هذا قد أصاب النسك على ظاهر هذا الحديث؟ الجواب لا. لكن لو قلنا القضية مقدرة بالوقت وقت الصلاة ما هو وقت الصلاة؟ أن يقدر بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح فهذا حوالي بالكثير إلى عشرين دقيقة ثم الصلاة كم تبلغ عشر دقائق. ف. إذا قدر هذا بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا قدر الوقت ثم ذبح صلى أو لم يصلوا فإن إذا قلنا المقصود هنا بقوله صلى الله عليه وسلم ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له أن المقصود الوقت فيكون يقدر ذلك ولو ذبح قبل, قبل الصلاة وأيهما أقرب إلى ظاهر الحديث الأول أي نعم فعل الصلاة لأنه قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ولهذا لو قلنا بأن صلاة العيد غير واجبة إنسان ما صلى أو إنسان معذور فمثل هذا يحتاج أن يتأكد هل صلى الناس أو لم يصلوا فلا يذبح قبل الصلاة إذا قلنا المقصود فعل الصلاة ولا يلزم أن يكون بفعله هو لها فاليوم في تعدد المساجد في صلاة العيد إذا صلى أول مسجد يمكن أن يعتبر ذلك أن هذا قد تحقق لأنه قد يتأخر بعض المساجد جدا ومن أهل العلم انقدر وقت الصلاة ووقت الخطبتين باعتبار أنهما تبع للصلاة ومنهم من زاد على هذا وقال الصلاة والخطبتان وذبح الإمام فيكون ذبحه تبع لذبح الإمام بعده لا قبله وهذا أيضا يدل عليه حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نحر قبله أن يعيد نحره من نحر قبله هو عليه الصلاة والسلام أن يعيد نحره ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل لمن يقول بأنه لا يذبح حتى يذبح الإمام لكن كانوا في السابق لربما يأتي الإمام اعتباراً قدوة للناس في نفس المصلى ويذبح ظهراً للشعيرة وليقتدي الناس بي والآن لا يفعل هذا بيقال يقدر الناس بحيث يصلون فإذا رجعوا من صلاتهم فإنهم، فإنهم يذبحون، نعم، ويقول، فقال أبو بردة ابن نيار وهو هان إبن نيار وقيل غير ذلك اختلفوا في اسمه وفي اسم أبيه، على كل حال هو من أصحاب البيعة بيعة العقبة الثانية ومن أهل بدر رضي الله تعالى عنه خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وذبحت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذا متحقق في يوم النهار وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة تغديت بمعنى أنه أكل في أول النهار هذا الأصل قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله يعني بمعنى أنها لم تقع أو شات شاتوا لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا والعناق ما هو أي صغير المعز الأنثى الصغيرة من المعز الأنثى الصغيرة قال إن عندنا عناقا يعني التي لم تبلغ إلى الحول وقيلة التي زالت ترضع تعرفون أن المعز لابد من الثني أن تبلغ سنة وأن الضان يجزي فيه نعم ستة أشهر جدع والبقر والإبل لابد فيه من الثني من الثني نعم فالبقر سنتان والإبل خمس جيد فهو يقول عندنا عنهاقا يعني هذا ما بلغت سنة هي أحب إلي من شاتيني، يعني لطيب لحمها وسمنها ونفاستها عنده أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك خصه بهذا فدل ذلك على أن المعز لا يجزي فيه إلا ما له سنة الثاني من المعز وأن هذا خاص بأبي برده رضي الله تعالى عنه وهكذا من ورد فيه مثل ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا كما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عقبة ابن نيار أو عقبة بن عامر عفوا رضي الله تعالى عنه أعطاه عتودا وهو أيضا الجذع من المعز وقال له مثل ما قال لأبي بردة ابن يار الله تعالى عنه، فأنها لا لا تجيء عن أحد بعده، فيكون هذا مختص بأبي بردة وهذا مختص أيضا بعقبه ابن عامر، نعم قال له ضحي به أنت، والزيادة ليست في الصحيحين ولا رخصة به لأحد بعدك هذه ليست في الصحيحين وكذلك جاء أنه أعطى أيضا زيد بن خالد الجهني كذلك أتودا وقال له مثل ما قال وهي عند أحمد أبي داود نعم على كل حال الشيء المتفق عليه أن الأضحية لا تجزي إذا كانت قبل وقت الصلاة. ويبقى النظر هل تجزي إذا مضى وقت الصلاة أو لابد من فعل الصلاة؟ وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده ما قد يفهم منه أنه لابد أن يصلي هو. فعلى كل حال هذا مما يحتمل تحتمله ألفاظ هذه الأحاديث. يعني لو ذبح إنسان بعد صلاة الفجر فقطعا هذا الحديث يدل على أنها شاد لحم لكن لو ذبح بعد ارتفاع الشمس بنصف ساعة فمثل هذا يحتمل يحتمل إذا كان ذبح قبل أن يصل وعلى كل حال يبقى أن ضواهل هذه الحديث قد تدل على أنه لا بد أن يكون ذلك بعد فعل الصلاة ثم قد الإنسان يحتاط لنفسه والعبادته فلا يعجل نعم تفضل وعن جندم ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله نعم جندب وقال جندب بضم الفتح ابن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها لاحظ الآن قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي قبل أن يصلي فهذا قد يفهم منه أنها لا تجزيه ما لم يصلي لكن هل هذا يقطع به أو لا في لفظ عند مسلم قبل أن يصلي أو نصلي يعني الرواية بالشك أو نصلي فإذا كانت قبل أن نصلي فيحتمل أن يكون المراج فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من يصلون معه وإلا يصليها الإنسان ولذلك يصعب القطع بأن يقال بأن من لم يصلي العيد فإنه لا يضحي من فاتته صلاة العيد لا تجزيه الأضحية إلا على قول من قال بأنها تقضى فيقضي الصلاة ويذبح وتكون بعدها عباده بعد الصلاة. وإبطال الأعمال بمجرد الاحتمال لا شك أنه مشكل وقال فليذبح أخرى مكانها هنا أمر فقد يستدل به من يقول بأن الأضحية واجبة وهذا ليس بلازم يعني من هذا الحديث لأن هذا الذي ذبح قبل أن يضحي تعينت الأضحية في بالنسبة إليه اشترى أضحية أو عينها من ماله ثم ذبحها على أنها أضحية فهن لا بد لها من البدل فليذبح أخرى مكانها لكن إنسان ابتداءا لم يعين أضحية هل يجب عليه أن يضحي من أهل العلم أن يقول يجب عليه هذا ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو قال فليعتزل مصلانا فقال ما قال فيه هذا إلا على سبيل الزجر ولا يكون ذلك إلا لترك واجب والقول بأن الأضحية واجبة قول له وجه قوي من النظر ولذلك من كان يجد سعة فينبغي عليه أن لا يفرط فيها لا يفرط فيها يقول ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها أيضا يمكن يستدل على الوجوب بحديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل أهل بيتي أضحية فمثل هذا قد يفهم منه الوجوب على أهل كل بيت في كل عام أضحية قال فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فليذبح بسم الله يعني على اسم الله وهذه الزيادة بسم الله هي في صحيح مسلم نعم فضل وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله فقال لأن كنا تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن نعم هذه الصلاة التي جاءت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كانت في عيد الفطر كانت في عيد الفطر كما في الصحيحين فلاحظ الحديث التي قبله في يوم الأضحى في يوم الأضحى وهذه في عيد الفطر ما يدل على أن صلاة العيد كصلاة الفطر صلى ركعتين بالصفة المعروفة و يخطب بعدها لا قبلها شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال هذه السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا وذكرنا لكم اول من قدم الخطبة على الصلاة والعلة في ذلك قال بلا أذان ولا إقامة بلا أذان ولا إقامة ويوجد أيضا من ابتدع الأذان والإقامة في صلاة العيد وهي بدعة قديمة جدا الآن بلا أذان ولا إقامة قطعا لأنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مصرحا هنا أنها بلا أذان ولا إقامة، وإنما الأذان والإقامة تكون للفرائض، للفرائض. من أهل العلم من يقول خصت بذلك تشريفا لها، أو لأنه لو دعية لصلاة العيد بالأذان والإقامة على القول بأنها غير واجبة، لكان يجب الإجابة إليها. نعم. بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال. نعم، يعني بعد أن خطب أو بعد أفن بعد أن صلى، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى إلى النساء. هذه المقاصد مقاصد الخطبة. حمد الله وأثنى عليه نعم. أو قال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم فالمقصود من الخطبة هو الوعظ والتذكير وما شابه ذلك من الأمر بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم و وإن كان ما يذكره كما عشرت سابقا كثير من الفقهاء على أنه شروط أو أركان في الخطبة أن ذلك أن أن بعض ذلك لا دليل عليه لا دليل عليه يقول وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أت النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن كنا فإن كنا أكثر حطب جهنم فقامت امرأة هذه المرأة من هي هذا من المبهمات التي لا يفيد معرفتها الحافظ بن حجر رحمه الله يميل إلى أنها اسماء بنت يزيد ابن السكن وعلى كل حال جاء هذا في رواية عند الطبراني والبيهقي نفس الحديث فقالت فناديته قال امرأة من سطة النساء سطة النساء من أهل العلم أن يقول عبارة تصحفت وأنها ليست هكذا وإنما سفلت النساء يعني امرأة ليست من أشراف النساء امرأة من سفلت النساء ولا ولا وجه لتخطئة الراوي أو القول بأنه تصحف إذا كان يمكن حمل ذلك على وجه صحيح. فإن سيطة النساء يعني من أوسط النساء ويحتمل هذا أنه أنها من أوسطهن يعني شرف من ناحية النسب ونحو ذلك يعني هي الأشرف فالأنبياء يبعثون ويحتمل أن يكون هي من أوسط النساء من ناحية العمر ليست بكثيرة ولا صغيرة ويحتمل أن يكون أوسط النساء في المجلس امرأة جالسة في الوسط فقالت لما يا رسول الله وعلى كل حال هذا قد لا يفيد كثيرا فالله تعالى أعلم سفعاء الخدين ما معنى سفعاء الخدين السفع ما هي الحمرار السفع صفة جمال ولا خلاف ذلك خلاف ذلك الأخ اللي يقول الحمرار الحمرار جمال سفعاء الخدين يعني إيش يعني يميل إلى السواد وبعضهم قال سواد مع حمرح تجد بعض الناس في الخدين يكون في سواد وهنا أيضا يكون في سواد وهذا يحصل في الغالب للإنسان في الغالب ما يحصل له في سن مبكر أيام الشباب وإنما يحصل له إذا جاوز الأربعين يحصل هذا لبعض الناس نعم فهو تغير طارئ يحصل للإنسان. فالحاصل أنها سفعة الخدين، فقالت لما يا رسول الله، فقال لأن كنا تكثرنا الشكاء. وفي بعض الروايات أن أنه قال تكثرنا اللعن، اللعن، اللعن على طرف اللسان، لا تبالي به. وقد ذكر بعض أهل العلم في قوله تبارك وتعالى في سورة النور في ملاعة الرجل المرأة فالرجل قال في الخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وفي المرأة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فلماذا فاوت بين ملاعة الرجل والمرأة في الرجل ذكر اللعن وفي المرأة ذكر الغضب قال بعض أهل العلم لأن المرأة تكثر اللعن ومن ثم يجري على لسانها ولا تبالي فما عندها إشكال أن تقوم وتذكر هذا الذي تذكره دائما ولا تبالي وقيل غير هذا قيل لأنها تعرف الحق حقيقة ما قال فإذا كتمته فمن كتم الحق وهو عالم به فهذا أهل للغضب غير المغضوب عليهم واضح طيب على كل حال هذه المرأة سألت فقال تكثرنا الشكات والمراد بالشكات هنا ليس اللعن وإنما التشكي والتذمر نعم تشتكي أن زوجها فعل وظلمها ولم ينفق عليها ولم يعطيها ولم تجد عنده إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما سأل امرأة إسماعيل الأولى فذكرت له ما هم فيه من البؤس والشدة العيش فأمره أن يغير عتبة بابه فطلقها فالحصل تكثرن الشكات تتشكى, تتشكى من كل شيء تتشكى من الزوج وتتشكى من أوجاع وأمراض وأوصاب وعلل وأدواء فيها كثيرة التشكي وليس ذلك في كل النساء لكن كثير من النساء لضعف في قلوبهن يفعلن ذلك وتكفرنا العشير بمعنى كما جاء مفسرا في روايات أخر أنه لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط تنسى كل الإحسان الذي أحسن به إليها قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقريطهن وخواتيمهن الأقطط جمع قرط وهو ما يعلق بالأذن ما يعلق بالأذن ومثل هذا في السابق كان تفقب له الأذن وهذا يدل على الجواز وأنه ليس بمثله. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، ولكن يراعى في هذا يعني الأصل في باب الزينة الإباحة يراعى في هذا مجانبة التشبه يعني النساء كثيرا ما يسألنا الآن عن وضع أكثر من قرد أربعة خمسة في الأذن فهذا جاء من الكفار من الغربيين يفعلون ذلك ولا ربما فعله سفيلة الغرب فعلى كل حال وكون هؤلاء النساء جعلنا يتصدقنا من أقرطتهن وخواتيمهن يدل على أن المرأة يجوز أن تتصرف بمالها بدون إذن الزوج ولا لا تتصرف فهؤلاء يتصدقنا ولم يستأذننا من أزواجهن ولا يثبت شيء في وجوب استئذان المرأة من الزوج في الصدقة أو التصرف بمالها إطلاقاً فهو مالها تتصرف به والذين يقولون يجب أن تستأذن يستدلون بحديث لا يصح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها هذا لا يصح ومن أهل العلم قيد ذلك بالثلث قال ما زاد عن الثلث تستأذن والصحيح أنه لا يقيد بالثلث ولها أن تتصرف كما تشاء بمالها فهو ملكها لكن إن كان هذا يؤدي إلى مفسد أكبر من شقاق وطلاق ونحو ذلك فيمكن أن تتصرف بمقتضى المصلحة ما ترى أن فيه مصلحتها والله أعلم وهنا في هذا الحديث خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس ووعظهم ثم بعد ذلك مضى حتى أتى النساء فصار النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال ثم مضى حتى أتى النساء ووعظهن فيمكن أن أي أي يستدل بهذا من يقول بأن للجمعة بأن للعيد خطبتين قال هذه خطبة للرجال ثم خطبة للنساء ما. وهذا أقوى ما يمكن أن يستدل به على هذه المسألة ومع ذلك لا يصح شيء صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب للعيد خطبتين إطلاقا كل ما ورد في هذا فهو. ضعيف حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام هذا لا يصح عند بن ماجة لكنه لا يثبت وكذلك حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال من السنة أن يخطب أن يخطب الرجل أن يخطب الرجل ما الفرق بين يخطب ويخطب يخطب يعني أمرأة ويخطب خطبة جيد أي يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس وهذا مرسل لا يصح فخطبة العيد هل هي واحدة باعتبار أنه خطب الرجال ثم مضى ومر على النساء فوعظهن وذكرهن وهذا لا يعني أنه خطب خطبتين يحتمل يحتمل ومن يقول بأنه خطب خطبتين ليس عنده دليل واضح صريح في هذا فمن خطب خطبة واحدة لا ينكر عليه ولا يغلط جيد فمثل هذا قد يفهم من الأحاديث من عموم الأحاديث ذكر الله عليه وسلم خطب وما قال إنه خطب مثل ما خطب الجمعة أو جلس أو فصل أو نحو ذلك ومثل هذا تركه مثل هذا لم ينقل وليس عندنا فيه ما يمكن أن يستند إليه بشكل صريح يقطع العذر والله أعلم نعم تفضل أنم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف النساء فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته نعم عن أم عطية نسيبة الأنصارية نسيبة بنت الحارث وقيل غير ذلك غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشرة سبع عشرة غزوة سبع عشرة غزوة و قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيد العواتق والمقصود بالعواتق يعني شواب النساء التي قاربنا البلوغ أو التي لم يتزوجن وإن كانت قد بلغت منذ سنين العواتق وذوات الخدور ذوات الخدور نعم في رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نخرج في العيدين العواتق ذوات الخدور يكون ذوات الخدور تفسير للعواتق وهذا محتمل لأن المقصود والله تعالى أعلم أن المرأة التي لم تتزوج آنذاك كانت لا تراه الشمس ولا تخرج لا تخرج إطلاقا ولا يراها أحد فالعواتق التي قاربنا البلوغ أو التي قد بلغنا ولم يتزوجن كل هؤلاء لا يراهم أحد ولا يخرجن ويتحرزون لها غاية الاحتراز حفظا لها وصونا وإلى عهد قريب قبل نحو أربعين أو خمسين سنة في بعض النواحي كان من العيب أن يشتري يعير الرجل إذا اشترى لبناته اللاتي لم يتزوجن يعير إذا اشترى لها عباءه هذا موجود و ولا تخرج لزيارة قريب أقاربها ونحو هذا إلا في ساعة مبكرة الفجر أو قبل الفجر مع أبيها حتى يدخلها عليهم بعباءة أمها أو تستعير عباءة أختها هذا ويرجعها بالليل ما يراها أحد فالحاصل سواء كان العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور وهي المستورة في خدرها سواء وضع عليها ستر حقيقة أو كانت في مكان في ناحية من البيت لا يصل إليها أحد حتى الزوار لا يرونها من النساء فهي يملأها الحياة ولا يراها إلا أهلها وقراباتها فقط حتى النساء قد لا يرينها الله المستعان تقول وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين الآن المصلى كان يخرج إلى المصلى ما كان يصلي العيد في المسجد هذا قد يفهم منه أن المكان الذي يتخذ لصلاة العيد أنه يكون له حكم المسجد قد يفهم هذا فهنا قال أمر الحيض أن يعتزلنا المصلى ويمكن أن يكون قال ذلك مبالغة في تنزيه المصلى ويمكن أن يكون لسبب غير هذا كأن يكون هؤلاء لا يصلين فلا يكون مع المصلين فأمرهن أن يعتزلنا، وهنا هذا الحديث يحتج به من يقول بأن صلاة العيد واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء واللاتي لا يعرف عنهن الخروج ولم يعتدنه عواتق ذوات الخدور بل حتى الحيط أمرهن بالخروج والأصل في الأمر أنه للوجوب أنه للوجوب فهذا من أقوى ما يستدل به على أن صلاة العيد واجبة و. الذين يحتجون بأنها لا تجب يحتجون بالأدلة المعروفة هل عليا غيرها حديث معاذ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خمس صلوات فمثل هذه قالوا ما ذكر للصلاة العيد قال يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة وإلا هناك صلوات واجبة لم يذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته وبعد ذلك أقول وقت صلاة العيد طبعا القول بأنها فرض عين هو اختيار الشيخ الإسلام وابن قيم وحتى من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن سعري يقول بهذا وقال به جماعة من المتقدمين ومذهب أبي حنيفة كما هو معلوم فأما وقتها وقت صلاة العيد فمتى يكون بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح يعني بعد ارتفاع بنحو ربع ساعة إلى عشرين دقيقة تكون الشمس قد ارتفعت هذا الارتفاع إلى ما قبل الزوال هذا كله وقت لصلاة العيد لكن الأفضل أن يبكر بها ما تؤخر إلى الضحى مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويدل على هذا أن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه خرج في يوم عيد أو أضحى فتأخر الإمام فأنكر عبد الله ذلك أنكر هذا التأخير وقال إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح يعني حين تحل الصلاة متى تحل الصلاة؟ يعني بعد ما ترتفع الشمس قد الرمح وهذا ذكر البخاري تعليقا موقوفا وهو عند أبي داود في السنن وبنماجح طيب لو أن الناس علموا بالعيد بعد الزوال ماذا يصنعون افترض أن نعيد الفطر مثلا علموا الساعة الواحدة ظهرا يفترون لما يفترون يفترون وجوبا واضح ومتى يصلونها يصلونها في اليوم الثاني في وقتها لأنها لا تصل بعد الزوال وهذه مسألة ليس مرجعها للاجتهاد بل وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ركب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس يعني في ليلتهم الماضية رأوا الهلال وكان الناس في المدينة قد هم عليهم هلال شوال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أمرهم بالفطر وأن يخرجوا من غدهم لعيدهم وهذا في المسند وابي داود والنساء وبماجه فيكون هذا هو السنة أن تصلى من اليوم الثاني طيب نقرأ صلاة الكسوفة ما في إشكال طيب طبعاً فبصلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر فجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع نعم يقول باب صلاة الكسوف الكسوف ما معنى تقول بدأ فلان كسيف الوجه ما معنى الكسوف ما معناه؟ التغير التغير بعضهم يقول النقصان بعضهم يقول التغير والنقصان من التغير التغير هذا التغير يقيده بعض أهل العلم يقول التغير إلى سواد التغير إلى سواد وهذا التغير قد يكون بالكليه يعني يذهب ضوء الشمس بالنسبة لمحل ناحية من النواحي بالكلية وتبدو لا يرىها الناس وكذلك القمر يعني يقولون الكسوف الكلي أو الخسوف الكلي وقد يكون هذا التغير جزئيا نعم وبعضهم يفرق يقول بأن الكسوف والخسوف بعضهم يقول هذا التغير وهذا النقصان والواقع هقع أن التغير والنقصان التغير يرجع إلى النقصان ولهذا قيل هما بمعنى واحد الكسوف والخسوف وبعضهم يخص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس لأن الله عز وجل قال وخسف وخسف القمر وفي الشمس كما ترون في الأحاديث كسفت هنا قال خسفت الشمس على أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك في الحديث الآخر وإنهما لا ينكسفان. لا ينكسفان. ففي الأحاديث تُعمِل هذا وهذا. وقد يقال في الحديث الثاني إن هذا من باب التغليب، لكن أيضاً في الأحاديث الأخرى إذا تتبعتها تجد أنه على كل حال. قال خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر لا يكسفان لموت أحد هنا قال لا يكسفان نعم قال لا ينكسفان لموت لموت أحد وعلى كل حال من أهل العلم يخص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس. وعلى كل حال يمكن أن يستعمل هذا في مقام هذا وهذا في مقام هذا لأن ذلك جاء في الأحاديث فلا يدقق فيه الآن حقيقة الخسوف أو الكسوف يمكن نقول بأنه انحجاب ضوء الشمس أو القمر يعني الحجاب ضوء أحد النيرين بسبب غير معتاد غير معتاد يعني السبب معتاد مثل الغيم الغبار لكن سبب غير معتاد وهذا يكون مثلا حينما يكون خسوف القمر تكون الأرض بينه وبين الشمس الشمس في ناحية الغرب والقمر في ناحية الشرق والأرض بينهما وهذا لا يكون إلا في وسط الشهر يعني حينما يكون القمر بدرا ما يجي خسوف القمر في أول الشهر ولا في آخر الشهر ولا يجي في يوم عشرين ولا في يوم عشرة وإنما في وسط الشهر وكسوف الشمس يكون حينما يكون القمر بين الأرض وبين الشمس فعندئذ لا يكون ذلك إلا في آخر الشهر في آخر الشهر طيب قال باب صلاة الكسوف صلاة الكسوف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك عنه أكثر من عشرين من الصحابة رضي الله عنهم ذكر حديث عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر مناديا ينادي الصلاة الجامعة إلى آخره كسوف الشمس ذكر بعض أهل العلم أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين مرة في السنة السادسة ومر في السنة العاشرة حينما مات ابنه إبراهيم نعم. وأما القمر فوقع مرة واحدة في السنة الخامسة للهجرة يقول فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة يحتمل أن يكون المراد حضروا الصلاة جامعة فاجتمعوا اجتمعوا ف يمكن ان يستدل بهذا على ان صلاة الكسوف او الخسوف انما تعمل في الجماعة وانها لا تعمل على سبيل الانفراد وسيأتي فهنا قال الصلاة جامعة فاجتمعوا هنا نداهم ودعاهم إليها فهذا قد يفهم منه الوجوب أيضا ولكن عامة أهل العلم السواد الأعظم منهم فلنقل عليه النووي رحمه الله الإجماع أنها لا تجب وأنها سنة مؤكدة ولكن من أهل العلم من قال بالوجوب وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا القول قوي كيف يحصل هذا التغير وآيتان يخوف الله بهما عباده ويدعى إليه وقال الصلاة جامعة ويخاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخوف ويشفق أن تكون الساعة ثم بعد ذلك يوجد من لا يبالي وكأن شيئا لم يكن على كل حال الذي عليه عامة أهل العلم أنها أنها سنة مؤكدة وأيضا عامة أهل العلم على أنها تفعل في الجماعة ولا تفعل لا يفعلها الناس فرادا لكن من أهل العلم من يقول بأنها تفعل جماعة وتفعل فرادا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في الحديث الآخر فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا وهذا خطاب للجماعة وأيضا للأفراد إذا رأوا ذلك فزعوا يفزعون إلى الصلاة هنا قال فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات يعني معنى ذلك الآن أنه كبر ثم قرأ الفاتحة كما سيأتي وقرأ قراءة طويلة ثم ركع وكوعا طويلا ثم قام فقرأ قراءة طويلة، ثم بعد ذلك ركع، فصار كم ركوع الآن في ال أي صار؟ ركعين في الركعة. إيه صلّر ركعين في ركعة واحدة، وكم سجود؟ سجودين. سجودين. وفي الركعة الثانية فعل مثل ذلك، فصار مجموع السجدات أربعة، ومجموع الركعات أربعة. إيه. أربع ركعات طيب في ركعتين بمعنى ما هي أربع ركعات كل ركعة مستقلة إنما هما ركعتان وبهذا يحتج من يقول بأن من فاته القيام الأول فيها أو الركوع الأول بالأحرى تكون قد فاتته الركعة لأنه ماذا قال هنا صلى أربع ركعات في ركعتين في ركعتين فهذه ركعة ولكن هل هذا دليل واضح وصريح في هذا المعنى جواب لا هو ركوع هما ركوعان في ركعة في ركعة فيمكن في لقائل أن يقول إذا أدرك الركوع الثاني فإنه يكون قد أدرك الركعة لكن الكثيرين من أهل العلم يقولون إذا فاته الأول فإنه يكون قد فاتته الركعة وعلى كل حال هذا هو المشهور الآن في هذه الصفة اللي دل عليها هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك مخرج في الصحيحين وفي غيرهما وهذا الذي عليه عامة الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغير هؤلاء كثير وكذلك يدل عليه حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين وفيه فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة هذا قدر القيام الأول نحو من, سورة من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب فهذا حديث ابن عباس حديث عائشة أصحح الروايات ولهذا ذهب جمع كبير من أهل العلم إلى الأخذ بما دل عليه قالوا هذا أثبت وأصح بل صرح جماعة كابن عبد البر وضائف من المحققين إلى أن الروايات الأخرى في صفتها أنها شاذة ضعيفة نعم حيث خالفت هذه الروايات الثابتة في الصحيحين وقال البخاري رحمه الله إنها أن هذه الصفة هي صح الروايات، ولكن ثبتت روايات أخرى كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات ست ركعات يعني في القيام الواحد في في نقول يعني هي هو مركعتان الركعة الأولى كان فيها ركوع ثلاثة ثلاثة, ثلاثة وفي الركعة الثانية ثلاث ركوعات نعم فهذه ست بأربع سجدات كما في الصفة الأولى فهذا في صحيح مسلم وكذلك في صحيح مسلم عن ابن عباس ثمان ركعات في أربع سجدات يعني في الركعة الأولى أربع ركوعات أربع ركوعات وكذلك أيضا ثبتت الخمس من حديث أبي عند أبي داود نعم في سجزتين يعني خمس ركوعات يعني المجموع عشر و على كل حال يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن هذه الصفات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يصلي بهذه أو هذه أو هذه نعم نعم صلى الله عليه وسلم مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عبادة وإنهما <تصفيق> آيتانها إن الشمس والقمر آيتين عندك آيتين نعم الكسر. آية آيتان آيتان نعم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم نعم طبعا سبب هذا الحديث سبب رود الحديث وما جاء في الصحيح نعم من حديث المغيرة من شعبة بكرة لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال بأن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده يعني في هذا التغير الذي يحصل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا نعم وادعوا حتى ينكشف ما بكم الآن إذا رأيتم فصلوا حتى ينكشف ما بكم الآن لو أننا صلوا كما يحصل في كثير من المساجد. صلوا صلاة خفيفة يمكن ما تبلغ ربع ساعة ثم يكون توه ما بعد انتصف الخسوف ولا لا فماذا يصنع الناس هل قال يقال إنه يشرع لهم الإعادة بصفتها من أهل العلم من يقول يشرع لهم الإعادة بصفتها يرجعون ويصلون حتى تزول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وصلاة ال الخسوف أو الكسوف الصفة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب الله تعالى أعلم أن أنه لا يعيدها بصفتها وقوله صلى الله عليه وسلم هنا فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا يعني صلاة الخسوف أو الكسوف أنهم يفزعون إلى الصلاة ليصلون فإذا صلوا ولم ينكشف فللإنسان أن يصلي بغير هذه الصفة لأنه السلام كان إذا حزبه أمر فزعى الصلاة فيجرس إنسان يصلي ويذكر الله عز وجل ويستغفر ويدعو حتى ينكشف ذلك نعم الواقع الآن أن الناس يصلون صلاة قصيرة في الغالب ثم ينصرفون ولم ينكشف ثم ذلك يقولون أدينا ما علينا ويذهب كل إنسان في شأنه وكأن شيئا لم يكن فهذا غير صحيح يبقون في المسجد يذهبون إلى بيوتهم يذكرون الله عز وجل يدعونه ويستغفرونه ويصلون له حتى يزول ذلك نعم تفضل أن عائشة رضي الله عنها قالت خصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعه الاخرى مثل فعل في الركعه الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا, وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبد عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات نعم هنا قولها رضي الله عنها فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام هذا موافق بما سبق من حديث عائشة رضي الله عنه حديث من عباس وفسره حديث ابن عباس بأنه قرأ بنحو من سورة نحو من سورة البقرة والجمل هنا في هذا في ألفاظ هذا الحديث تفسر ما في حديث عائشة وحديث ابن عباس يعني حتى السجود يطيل يطيل المكث فيه نعم فتكون صلاته كما ثبت في صفتها كما سبق بأنها كانت على السواء يعني كان سجوده صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامه إلى آخره في صلاة الليل فهنا أيضا يستل سجودا طويلا ويركع ركوعا طويلا وكذلك الجلسة بين السجدتين في كل الصلاة تكون هذه الإطالة تقول هنا ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس وهذا يدل على أن طبعا هنا لما قالت ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع إلى آخره ثم فعل في الركع الثانية مثل ما فعل في الأولى الأولى طبعا قرأ الفاتحة وقرأ شورة فهل الآن الـ الـ الـ الـ الآن هما ركعتان في كل ركعة قيامان الـ الـ الـ الابتداء حينما القيام الأول لا شك أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة قريبة من سورة البقرة مثلا طيب إذا ركع ثم قام هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ الفاتحة, يقرأ الفاتحة يحتمل الحديث ليس فيه ما يدل على هذا وكل الأحاديث ليس فيها ما يدل على هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الخسوف لاحظ هنا قال قالت فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فهذا يحتمل والأقرب والله أعلم أنه قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع له فيكون قيامه الأول أطول من الثاني وقيامه الثالث أقصر أقصر, نعم. أقصر والرابع أقصر نعم الرابع أقصر قالت فعطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فعطال السجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس وهنا قولها فخطب الناس كما في حديث ابن عباس أيضا أنه خطب يدل على أنه يشرع له أن يخطب أن يخطب بعد الصلاة والحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من أهل العلم أن يقول ليس فيها خطبة وإنما ذلك لأمر عالب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لهم ما حصل من الخطأ في الفهم والتصور من أنها خسفت لموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبيننا لا يعصل هذا لموت أحد وعلى كل حال الظاهر هذا الحديث وحديث ابن عباس خطب فيدل على مشروعية الخطبة ومن أهل العلم من يقول بأنه إذا انصرف الإمام من الصلاة التفت إليهم استقبلهم ثم ذكرهم نعم وعظهم ولا يكون ذلك خطبة وظاهر الحديث أنه خطب على كل حال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إلى آخره ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد آغير من الله يعني أشد غيرة من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته ما المناسبة؟ هو يخوفهم أن مثل هذه الأشياء آيات يخوف الله بها عباده فإذا وقع من العباد تقصير وذنوب فإن ذلك قد يكون السبب لنزول نقمة عاجلة بهم أن الله عز وجل يهلكهم ويستأصلهم أو ينزل بهم بأسه فهنا يخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة أمر الله ومعصيته والاجسراء على حدوده يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لو تعلمون ما أعلم من ماذا لما أعده الله عز وجل الكافرين للظالمين لو تعلمون شدة غيرة الله عز وجل لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كشف له أشياء يعني رأى الجنة والنار في جدار المسجد، وكذلك كشف له صلى الله عليه وسلم عن حال صاحبي القبر قال أما إنهما يعذبان ويقول لولا لا أن تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن أشياء لو سمعها الناس أو رأوها لها لهم ذلك يقولوا في لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وعلى كل حال وفي رواية ركع... في ركعتين في ركعتين وبهذا يمكن يحتج من يقول إنه لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني قال ركعتي فالفاتحة في كل ركعة مرة وهذا كما ترون ليس بصريح نعم النبي <تصفيق> موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعني يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره هنا قام فزعا يخشى أن تكون الساعة هنا مسألة في هذا الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم حتى يكون أخبر عن أشراط الساعة فهنا في ذلك الحين لم تظهر أشراط الساعة الكبرى ولم يظهر كثير من أشراط الساعة الصغرى فكيف قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة ولم تظهر هذه المقدمات شو قال؟ يحتمل أن يكون من أهل العلم أن يقول يعني يعني قبل أي يعلمه الله بأشراثها لكن هذا كان في السنة العاشرة ومن أهل العلم أن يقول يحتمل أن يكون هذا من فهم الراوي يعني أن أبو موسى الأشعري هو الذي فهم هذا لما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه خشي أن تكون الساعة ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأشراط الساعة إلا أنه لما رأى هذه الآية التي يخوف الله بها عباده خاف أن يكون ذلك من أشراطها لأن في الساعة يكون الخسوف نعم وخسف القمر نعم فهذه علامة سماوية ذكرها الله عز وجل من هذه التغيرات التي تحصل عند قيام الساعة وكذلك يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه الخوف والله عز وجل أجرى أمورا ربطها بالأسباب ويمكن أن يتحول ذلك أو أن يمكن أن في حال انزعاج القلب وشدة الخوف لا يقدر الإنسان ما يأتيه من أمر الله تبارك وتعالى فخاف على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم فزع يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فصلى إلى آخره هنا قال يرسلها الله يخوف بها عباده الآن العلماء من أهل الفلك منذ عصور متطاولة يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا عن مسألة الخسوف والكسوف وأنها تعرف بالحساب وتكلموا على ذلك بكلام معروف موجود منذ عصور طويلة جدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقرون طويلة وهم يعرفون هذا فهذا يعرف بحسابات لأهل الفلك فكيف نجمع بين هذا الأمر الذي عرفه الناس أو يعرفونه من أمور أجراها الله عز وجل في هذا الكون فحسبوها وتتبعوها فعرفوا بذلك وقوع الخسوف والكسوف قبل وقوعي وهذا لا إشكال فيه مع كيف نجمع بين هذا وبين التخويف نعم لا يتنافى مع أن ذلك يعرف نعم فالله عز وجل يوقع هذه التغيرات فمثل هذا التحول أو التغير وقوع الأمور على خلاف المعهود أمر يخاف الإنسان منه وإن كان الله عز وجل أجرى أمورا لكن الله رتب سير الشمس والقمر وغيئتها ونحو ذلك على مر الأيام والدهور فيحصل لها مثل هذا التغير أو يحصل للقمر من النقصان تلون التلون وذهاب الضوء فيحصل للناس الخوف بسبب هذه الأمور المتغيرة في هذه الأفلاك العظيمة فيخافون ولا شك أن ترك إخبار الناس بهذا أولى وأحسن لألا يهون ذلك في قلوبهم فإذا ذكر هذا على أنه أمر طبيعي هان في نفوس كثيرين و... وإلا فلو أردنا أن ننظر يعني حتى الأمور التي تقع الآن لو جينا وقلنا مثلا الطوفان حينما يقع ما سبب الطوفان؟ يمكن يفسر تفسيرات علمية يقال أن مثلا هزة تحصل في قعر البحر ثم بعد ذلك ينطلق الماء ويحدد مكان الهزة والشقاق وال... يمكن أن يقال هذا لكن هل هذا يعني أنه هذا ما يخوص ولاه بعذاب ولا شيء شفته اللي وقع فيه في سنامي شيء هائل لكن إذا فسر هذا بتفسيرات علمية ما يتنافى، من يكون هذا من بأس الله عز وجل وعقوبة ونقمة وعذابه الذي يوصله على الظالمين وقل مثل ذلك فيما يحصل من تغيرات من آفات أو براكين تحرق الناس وتدمر كل شيء شوف لما ظهرت النار التي في المدينة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونزالت آثارها موجودة إلى اليوم وتعرف بحرة النار وهذه لما حصلت الناس ما الذي حصل لهم اقرأوا في كتب التواريخ التي ذكرتها حصل لهم خوف هائل تصدقوا وامير المدينة رد المظالم التي عنده وتاب الناس إلى الله واحتشدوا في المسجد النبوي وجعلوا يبتهلون ويتضرعون لاحظ مع أن هذه الأشياء يمكن أن يقال بأن هذه براكين والمدينة حولها فوهات بركانية كثيرة جدا في الحرة الشرقية والغربية والجنوبية أيضا هذا موجود وتشاهده وأنت جاي في الطائرة قريبا من مطار المدينة تشاهد هذه الحرار لكن هل هذا يعني أنه الأمر هكذا مجرد قضية طبيعية أبدا والله أعلم نعم تظن أبو صلاة للسسقى أهلا باقي حديث ها؟ نفسه مكرر قرناج أجل عندنا معاد مرتين أفواً معاد برقمه مرتين على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد إلى آخره قال ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده. فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله إلى آخره هذه الآيات هل يقال هذا في كل تغير مما يحصل به التخويف؟ بمعنى أهل المدينة حينما رأوا هذا البركان أو هذه النار هل يصلون صلاة بصفة صلاة الخسوف هل هذه تصلى للآيات إن هذه الآيات أو أن هذا يختص بالخسوف لأنه قال فإذا رأيتم منها يمكن أن يرجع لي ما قاله فيه وهو الشمس أو القمر فهذا يحتمل يحتمل فمن أهل العلم من يقول هذا يختص بالشمس والقمر فقط وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذه المناسبة ولا يوصلى لغيرهما ومن أهل العلم من قال بأن ذلك يكون مع الشمس والقمر زائد الزلزلة إذا حصل زلزال طيب إذا حصل زلزال هل حصل زلزال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف هذا. وإنما حصل بعده عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ جاء في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى في الزلزلة بالبصرة. فأطال القنود ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال قنود ثم ركع ثم يعني ست ركعات في الصلاة ثلاثة في الأولى في الركعة الأولى وثلاثة في الركعة الثانية نعم ثم صلة الثانية كذلك وقال هكذا صلاة الآيات سناده صحيح هكذا صلاة الآيات ولاحظ قوله هكذا صلاة الآيات لا يختص هذا بالزلزلة وكذلك صح عن حذيفة فابن اليمان يعني قد تقول هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه أنه فاهم ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الآيات لكن أيضا ورد عن حذيفة أنه صلى بالمدائم بأصحابه مثل صلاة ابن عباس وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه نحو ذلك ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا لكل الآيات التي يخو ولا يخص هذا بالزلزال والكسوف والخسوف وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك يعم الجميع وبه قال ابن حزم وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة على كل حال هذه ال... هذا ما يتعلق بباب الكسوف والخسوف لعل هذا يكفي عندكم سؤال بفضل إذا زال الكسوف والكسوف خلاص يكون فات المحل فات المحل فلا صلات ما علموا بها إلا بعد ما انتهت فعنده إذن لا يصلون لا يصلون ها؟ لا بالنسبة للزازال لا يفوت المحل لأنه يكون قد انقضى أصلا وإنما آه يخوف الله بها عباده ففزعوا إلى الصلاة لأنه قد يتكرر عليهم قد يحطمهم كما هو معلوم ففزعوا إلى الصلاة لاستجلاب ألطاف الله عز وجل رحمته بهم لأن مثل هذه الأشياء تحصل للناس بسبب تقصيرهم وذنوبهم ولذلك لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل خسوف للقمر إلا مرة واحدة ونحن كم يحصل عندنا أحيانا بالسنة مرتين وكسوف الشمس أصبح يتكرر أحيانا كل سنة في السنوات الأخيرة فهذا أمر هائل لم يكن هكذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد السحابة ولا يزيد ذلك أكثر الناس إلا غفلة ويفسر لهم بتفسيرات بل في بعض البلاد الذين يقولون أن هذا الزلزال أو الطوفان أو غير ذلك هو بسبب ذنوب الناس لربما يحبس خطيب ويؤذى لماذا يقول هذا الكلام تعرفون الزلزال اللي وقع في تركيا حدثني أحد الإخوان اللي جاء إلى تركيا يقول أتيتها في يوم كسفت فيه الشمس يقول اليوم الأول لأتيناها كسفت الشمس يقول وبعده بفترة وجيزة بيومين أو نحو هذا يقول وإذا بهذا الزلزال المدمر يقول فخرجنا إلى المسجد يقول يوم الكسوف يقول أتينا المسجد ما وجدنا أحد يصلي مجامع هائل ضخم يقول فصلينا مع المؤذن احنا ثلاثة يقول أنا, أنا والمؤذن وصاحبي ولما كان الززال يقول خرج الناس من الفنادق ومن العمارات ومن البيوت بشبع ورات وقع في ساعة متأخرة من الليل فجلسوا في الساحات يقول نحن دخلنا في هذا المسجد. يقول ويقول وبقي وقت طويل على صلاة الفجر. ثم أذن المؤذن وأقيمت الصلاة والناس في الساحات حول المسجد ما دخلوا ما صلوا ولم يتغير في واقع في واقعهم شيء كأن شيئا لم يكن هذه أمور طبيعية. و لا, لا ارتباط لها بذنوب الناس ومعاصيهم وغفلتهم قال كان بعض الذين ذهبوا للسياحة وكذا مع أسرهم كانوا يتسكعون ولا يبيتون في الفنادق خوفا من وقوع زلازل آخر كانوا يتوقعون زلازل أخرى فكانوا يبيتون على الشواطئ وجلسوا مدة أصروا على قضاء كل الإجازة التي قرروا قضاءها في تلك البلاد ألا يفوتوا منها يوما واحدا مع هذا الخوف الشديد الغفلة نعم اللهم استعال لكنه إذا القمر زال الخسوف والشمس زال الكسوف يكون فات المحل لا يصلون. لا يصلون وهكذا لو أن الناس قاموا فخسف القمر خسف القمر بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس رأوا القمر يبقى القمر فمن أهل العلم يقول لا يصلون إن كان بعد طلوع الشمس أو قرب طلوعها لأنه آية الليل ويكون قد تعطلت منافعه يعني في النهار وإنما جاء دور الشمس وظهر الحديث إذا رأيتم أنهم يصلون يصلون ولو كان ذلك في وقت النهي لو أنه حصل كسوف للشمس العصر شافوها يصلون القمر يصلون بعد الفجر وهو وقت نهي فهي صلاة ذوات الأسباب لكن لو أنهم ما رأوه يعني أخبر الفلاكيون سيقع خسوف وجعل الناس ينظرون ما شافوا شيء أو كسوف وجعل الناس ينظرون ما شافوا شيء فإنهم لا يصلون أو لو قالوا لهم ما ترونه إلا بمناظير أو ما ترونه أو ما يراه إلا أهل البلاد الفلانية فلا يصلي إلا الذين رأوه فقط نعم تفضل هذه متأخرة لأقول لنا خسوف وقع في سبب موت إبراهيم الصام كان هذا في السنة العاشرة كيف عفوا عفوا المرأة صفعاء الخدين مسألة الحجاب هذه المرأة كيف رأى وجهها صفعاء الخدين قامت فبعض أهل العلم يقول قبل نزول الحجاب جيد قبل نزول الحجاب وعلى كل حال نحن دائما ما نحتج بالمتشابه على المحكمات فمن الناس من يبحث عن مثل هذه الأشياء ويتتبعها ويحتج بها وإنما نتمسك بالمحكمات والله عز وجل قال يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين تعرف أنها حرة مغطية لوجهها كما قال ابن عباس وجاء عنو مسعود أيضا أنها تستل خمارها من فوق رأسها فتعرف أنها حرة فلا يعتدي عليها بعض من قل دينه ومرض قلبه فيجسر عليها ظنها أمه اللي فاتت ركعة بالنسبة للصلاة الخسوف أدرك ركعة وفات ركعة يقضيها بصفتها بصفتها أيه يقضي ركعة لا لا بنفس الصف يعني هو فاته القيامان الاولان جيد أي أي أي إذا قلنا بأنه يكون قد أدرك بالركوع الثاني جيد فلا يقضي شيئا وإذا قلنا بأنه لم يدرك الركعة فالظاهر والله أعلم أنه يقضي ركعة بصفتها بقياميها, بقياميها لأنه لم يدرك مثل من أدرك السجود وجلس بين السجدين نحو هذا فأتى الركوع في الصلاة العادية فإنه يأتي بركعة كاملة بسجود هوا و... نعم صفات اللي وردت في الكسوف والخسوف ومتعددة يعني ما يقال فيها يعني انه اذا كان الكسوف جاء في السنة الخامسة او بقى الرسول صلى الله عليه وسلم انه تعدد الكسوف في وقته زي ما تعدد في يحصل مثل في وقت هذا وانه الصلوات هذه وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم في كسوف يعني متعدد تعجّد هذا ذكرته أن هذه كلها صفات ليس كسوف واحد اللي وقع في عهد الخسوف كسوف خسوف الش كسوف الشمس قالوا مرتين وخسوف القمر مرة واحدة أكثر أكثر ولهذا قال من قال من أهل العلم بأن هذه شاذة ولا تصح يعارض بها ما ورد في الصحيحين وإلى هذا ذهب ابن قيم وبن عبد البر والبخاري وجمع من المحققين والقول الآخر أيضا قال به أئمة كثير تبنى خوزيمة قالوا أنها تجمع هذه الصفات كلها والخطابي وأخرون أن كلها حصلت يعني متعددة. أن هذه صفات ثابتة متعددة فنفعل كما ورد من خلال العلم الحديث يا شيخ يعني أنها يحصل طبعا هذا يمكن بالعلم الفلك الآن أن يميأتون كم مرة حصل الخسوف والكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لك إياها بتواريخها ممكن هذا ويوجد برنامج في الكمبيوتر سيدي يعطيك الخسوف والكسوف في أي وقت تبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك متى كان بأي ليلة، ها؟ ويحسبون أشياء كثيرة، نعم، ممكن. بالنسبة لوقت قيام أهل القيامة القيام الثالث يكون أقصر من القيامة الثانية أو يكون القيامة الأول يعني القيامة الأولي عند الكفار أكبر من. هو يحتمل ويحتمل أن يكون مثلها. مثل الركعة الأولى مثل الثانية يعني القيام الأول طويل ثم الثاني أقصر منه ثم الركعة الثانية قيامها طويل والثاني هكذا قال بعض to two والأقرب الله أعلم أنها أقصر الثاني أقصر من الأولى جيد فيحتمل أن يكون الأول أقصر الثاني أقصر يعني القيام الثاني أقصر من الأول والركعة الثانية قيامها الأول أقصر من الأول ولكن قد يكون مثل الثاني جيد احتمل هذا نعم طيب يقول في حديث سهل ابن سعد في صفة المنبر من طرفاء الغابة في الراء قال في القاموس هو اربعة انواع منها الاثل انظر الذيل على النهاية جيد طرفاء الاخ يقول رجعته طرفاءها ولا انت لكاتبها جيد انت ذكرتني بامر جاء سؤال مرة عن نسيت لأذكره المرة الماضية عن قول الله عز وجل والنازعات غربة فالفرق بين النازعات والناشيطات فقلت للملائكة قلت وقيل الرياح أنا اخطأت النجوم ونبه عليه من بعدها ونسيته وانقطعنا في الإجازة أو في هو نسيت على كل حال هو القيلة النجوم والأقرب إن الأول نازعات تنزع أرواح الكفار يعني الملائكة والناشطات تنزع أرواح المؤمنين هذا مشهور فأنا قلت قيلة أيضا الرياح لا قيلة نجوم إذا طرفها طرف لكن نفسي طيب هذا الأخ يسأل يقول هل يفهم من اعتزال الحيض مصل العيد أي يكون له نفس أحكام مصل المسجد أي له ت... بعض أهل العلم قال هذا قال له أحكام المسجد وأنه يصلى له تحية المسجد وهذا لا يخلو من أشكال لا يخلو من أشكال لكن لو صلى في المسجد فإنهم يصلون تحية المسجد يقول هل نردد مع الأذان الأول وهل نردد خلف الأذان المسجل وعبر التلفزيون مثل أذان مكة ونردد الدعاء أم لا فقط أذان الدماء على كل حال هو من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول أو إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر فالحاصل أن مثل هذا يعم كل هذه كل ما سمع الأذان مسجلا أو مباشرة يقول في قوله خذوا زينتكم ذكرت أن من يصلي في بيته عليه أن يلبس ما يلبسه عند الناس فهل يتعين هذا في حق المرأة كذلك لو كانت ثياب نوم ونهضت لتصلي الفجر هل يلزمها أن تبدل هذا لا يجب حين قلنا الآية أصلا نازلة في إيش في الطواف وذكرت الحديث اللي في صحيح مسلم كانوا يطفون البيت وراه فالآية نازلة في هذا لكن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب فيأخذ من هذا أن الإنسان يتهيأ للصلاة وذكرنا أثر بن عمر لما قال لمولاه تلقى الناس هكذا لما خرج حاسر الرأس فيحصن بالإنسان ويجمل أن يتزين بالصلاة لكن هل يجب على المرأة أن تلبس الثياب لتقابل بها الناس الجواب لا ما يجب عليها لكن كل ما كانت متهيئة أهل الصلاة بحيث ما تصلي بثيابة لا تلقى بها الناس ف... لكن إذا كانت قد اختمرت أصلا وكذا فقد تلقى الناس بهذه الثياب، يعني إذا كانت تغطي ثيابها جيد بعباءة وخمار فتلقى الناس بهذا لا تكون, تكون متبذلة تحت العباءة يقول يوم الجمعة هل يمتد وقت الضحى إلى الأذان كما ورد أنه لا وقت الكراهى فيها. وكم كم إيش ترك قبل عذارى الظهر لصلاة الضحى عشر دقائق في غير الجمعة. اللي بالنسبة ليوم الجمعة ظواهر بعض الأحاديث بعض الألفاظ الواردة عن الرسول في الساعة التي يعني لا يوافقها عبد. مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه أو كذلك ما ورد من أنه صلى ما كتب له نعم. كل هذا يدل على أن هذا الوقت إلى قيام الخطيب أنه وقت للصلاة ومن هنا فاهم بعض أهل العلم أن الجمعة ليس فيها وقت نهي ليس فيها وقت نهي وأما أوقات النهي الأخرى في عفوا في الأيام الأخرى غير يوم الجمعة فيحسب قبل الأذان عفوا قبل أذان الظهر بنحو عشر دقائق لا يصلي لا يصلي بهذا الحدود يقول في شرح الإبراد في الظهر ذكرت أنه لا بأس باتخاذ شيء يوضع تحت الجبهة أو اختص به مكان السجود فهل ممكن أن نضع أي شيء مكان السجود بدون حاجة لأن الأرض غير مفروشة للنساء نحن ذكرنا بالنسبة للنبي لل... صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة ولا لا قلنا هي شيء مربع صغير يعني بقدر الوجه تقريبا للسجود فهذا لا أشكال فيه لحاجة ولغير حاجة يعني ما يجعله الإنسان بينه وبين الأرض مما هو منفصل عنه فهذا لا إشكال فيه سواء كان على قدر موضع الصلاة كالسجادة أو على الوجه لكن الكلام في الأشياء المتصلة بالإنسان إما لأنه يلبسها أو أنه يحملها لو أنه يحمل خرقة مثلا أو نحو هذا فالله أن يضعها بينه وبين جيد لا أو يقول بالغترة أو العمامة يضع طرفها بينه هذا للحاجة إذا احتاج إلى هذا لبرودة الأرض أو لعدم نظافتها مثلا أو غبار لتعذى به أو حراره فلا إشكال في هذا وذكرنا على هذا بعض الحاديث نعم من فعل الصحابة رضي الله عنهم وكذلك سجود النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين فالسجدة الثاني بتكون الطين يعني في جبهته عليه الصلاة والسلام طيب نحن اليوم كأننا أطلنا عليكم كأنه كم شرحنا حديث كم جيد عندكم هذه ولا وين أبو عبد الله أبو عبد الله سوألنا تقرير عن الدرس نحن الآن كملنا سنتين في الدرس كملنا سنتين بالضبط هذه التوزيع أبو عبد الله طيب نحن. كملنا سنتين خلونا نشوف إيش لصنعت حسبت أبو عبد الله إلين وقفنا اليوم ولا كيف اليوم أربعة و يعني الحسابات اللي ذكرها أبو عبد الله حتى يعرفون ها كلنا لكم في أربع سنين بنخلص الكتاب إن شاء الله ونشوف حنا الآن في سنتين ماذا أنهينا لاحظوا في السنة الأولى إننا درسنا في دورتين الحج والصيام في دورات فهذه يعني يقول بدأنا الكتاب تاريخ أربعة واحد ألف أربعمائة وستة وعشرين واليوم كم التاريخ اثنين واحد سنتين جميل بدأنا الفصل الثاني يقول عقد واحد وثلاثين مجلسا في عام ألف أربعمائة وستة وعشرين طبعا هذه محسوب معها الدورتين أخلل هذه المجالس دورتان في الصيام والحج كل منها أربعة مجالس كتاب الصيام ثلاث ثلاثين حديث من إلى والحج 41 حديث توقف الدرس عام 427 وسبعة وعشرين قرابة ستة أشهر لأنه قفنا من بداية الاختبارات فصل الثاني إجازة ثم بعد ذلك رمضان بداية الفصل الثاني ثم العيد إجازة العيد فهذه ثم دورة أيضا بعد العيد الشيخ هذا الكريم الخير فهذه ستة أشهر لاحظ نصف السنة توقف عقد 20 مجلسا في عام 1427 لاحظ الفرق هناك بسبب ايش الدورات دورات دورات في ثمان مجالس تقريبا يقول الانجازات عام 26 137 حديث المجالس 31 مجلس معدل 4.4 من الحديث عام سبع عشرين ثمانة ثمانين مجلس عفوا ثمانة ثمانين حديث أنت لو أضفت إليها ما أنجز في الدورات في الستة وعشرين اللي أنجز في الدورات أكثر من سبعين حديث ولا لا أكثر من سبعين حديث ولا لا أربعة وسبعين فإذا أضفتها إلى الثمانة ثمانين لو عملنا دورة بنفس الطريقة سيصل العدد نفس الشيء المجالس 19 وهذيك 31 وعندما لو أضفت إلى 19 ثمانية مجالس كم تصير 27 مجلس أغيبنا مجلسين هذا الفصل 29 ثلاثين حولها نودندن 4.6 يعني مشينا في الفصل في السنة الثانية أكثر من الأولى المجموعة 225 حديث عدد المجالس 50 طبعا هو أكثر 225 حديث لأن أبو عبد الله حاسبها ما حسب زكاة ال صدقة الفطر إحنا درسناها صدقة الفطر جيد وما حسب باب الخسوف والكسوف وهذه فيها كم حديث أربعة تا حديث أربعة واثنين ستة فصار كم أنهينا ستة زائد مئتين وخمسة وعشرين إيه مئتين واحد حديث خلصنا في سنتين جيد ال يقول عدد المجالس خمسين المعدل أربعة فاصلة ستة يقول الباقي مئة وثمان وتسعين كذا يا أبو عبد الله طيح منها ستة مئة اثنين وتسعين مئة اثنين وتسعين يقول إذا خلصنا سبعة أحاديث في المجلس نحتاج ثمان وعشرين مجلسا يعني أقل من سنتين يعني سنة ونص تقريبا ولا يا أبو عبد الله سنة وشهرين وإذا خدنا خمسة أحاديث نحتاج كم سنتين إذا أخذنا خمسة أحاديث طبعا حديث المعاملات الكلام عليها أسرع من أحاديث العبادات سيكون أسرع يعني بتقديري بمعدل الضعف تقريبا جيد. ها؟ إلا إذا كنا سنستطرد نذكر مسائل والمسائل المستجدة والمعاصرة وكذا فهذا سنطيل لكن إذا بقينا مع الفاضل أحاديث سيكون الكلام بمعدل الضعف تقريبا في الإسراع. إيه. إذا كنا بنتكلم عن مسائل مستجدة وكذا بنطول ولا أضمن لكم في سنتين. إنما قلت أربع سنوات المجموع بنان على ما في ذهني من أن الكلام يرتبط بالأحاديث. طيب. حتى ما يلومني أحد. تذكرون الأخ اللي في أول الدروس كان يقول أنه يقول كم قال 16 سنة في هذا الكتاب شرحناه 16 سنة قلت في أربع سنوات بنخلص إن شاء الله في يقول تحديد فترة معينة قصيرة كدورة أو غيرها يسر عنهاء الكتاب يعني احنا ممكن نأخذ الجنائز إن شاء الله جنائز فيه 12 حديث تقريبا هكذا في الورقة الأخيرة عندكم الجنائز شوف الأحاديث موجودة ولا ميبي عند الأخوان؟ عندي عندي أي أي فالجناز إذا أخذناها إن شاء الله بالنسبة للاستسقاء والخوف خمسة أحاديث هذه مجلس واحد إن شاء الله الجنائز فيها 14 حديث ممكن نأخذها في يعني يوم أحد ويوم أحد بس مغرب عشاء مغرب عشاء وننهيها في يعني بدون ما نحتاج دورها الزكاة ستة أحاديث في مجلس واحد إن شاء الله بس نبغى أحد يتكفل لنا بشيء فيما يتعلق بأسنان الإبل أو غيرها يجيب لنا يعني رأس أو فك بحيث أو نعرف الثني والجذع وكذا يشرح للإخوان على الطبيعة الكلام النظري غير الكلام التطبيقي ناس يدرسون كلام نظري وإذا راحوا يشترون بالهدي بالحج يبون يشترون بعير ما يعرفون أبدا لا الهرم ولا يعرفون الصغير الحاشي ولأنا رأيت بعض الناس يشترون الحاشي في في الحج كهدي سبعة مشتركين فيه ويمشون وراه. <تصفيق> فاحتاج شرح من يتكفل بهذا إن شاء الله ما في أحد من عندكم خبير وين أبو حسين خلاص يا أبو حسين نأنا بواحد خبير جيد جبه جبراس طبعاً الذي ينطبق على الأبل؟ ينطبق على الغنم نفس العملية أليس كذلك؟ فأتجيبه لنا راس إبعير جزاكم الله خير ويكون شرح عملي ثم يوضع بالمتحف على أساس أنه كل ما يبتيج إلى شرح هذا الباب بالفرق أو غيره نعم يشرح عليه نعم تفضل هي فكرة على كل حال ربما نفعل هذا لكن الفصل الدراسي الثاني عندنا يبدو ارتباطات كثيرة في محاضرات خارج المنطقة وأشياء من هذا القبيل يعني هو النية اللي أنا ناويها كنت أن نمشي زيد هذا اللي كان النية هذا اللي كان في البال هنا على كل حال أنا سأتفكر في هذه الأشياء وغرقام موجودة ولكن على كل حال حسن هذا التقرير لسببين أولا يعرف الإنسان ماذا قطع وماذا أنضع و... وأن ال... نمشي حسب الخطة المرسومة جيد الأمر الثاني أنه جيد في الدروس العلمية أن الإنسان يعرف ما هو عليه وذكرت لكم في الكلام على طلب العلم الناس يبدأون درس أحيانا ويتحمسون في البداية ولا يدرون متى سينتهي ولو حسبوا لربما يحتاجون ثمانين سنة على الطريقة دماشية ثم يبدون ي... يتساقطون، نعم، ويملون، ثم يتحمسون لدرس آخر يفتح، ثم نفس القضية وهكذا، فيضمح اللون ولا يحصلون شيئا يذكر من العلم، وهذا خطأ، لازم الإنسان يعرف على الدرس متى سننهيه ومتى، نعم، والله الله المستعان، زيك من الأخير، ونحن سنتوقف الاختبارات ولا لا أليس كذلك؟ ونبدأ إن شاء الله. بعد الدراسة فصل الثاني في الأسبوع الثاني لأن الأسبوع الأول عندنا دورة الشيحة الكريم الخضير نعم فالأسبوع الثاني هو اللي يكون إن شاء الله أزاكم الله خير